بنفسي افدي خير من وطئ الثرى نبي الهدى بحر الندى سيد الورى بنفسي افدي خير من وطئ الثرى نبي الهدى التي هو لجميع حباء اله العالمين بلا امر امين وما قول على وك ربي وتنزيلي فهو امين الله دبري لو جهرجا وكانا رب العرش يا عمود في قراء واسرى به الرب العظيم الى العلى سبحان من أسرى ومورك من سرى إمام له التقديم في كل حضرة معظمة مرفوعة القدر والذراء خليل صفي مفدار غربي ورؤيته هذا الحديث Rasul Allah, Inni nizil kum, ala bab kum arjufiyya fat, walqiraa habim. Rasul Allah, صغير ضعيف لا أطيق تصبر حبيبي رسول الله إني سليلكم wal-rahimun yadri bima la kullu man daram rasulullah inni gashatukum rikashfimu min fi marab حبيبي رسول الله قادته فرقة مضللة ليست لنور الهدى ترى حبيبي رسول الله كن شافع لنا إلى ربك الرحمن الرحيم اسلُهُ لنا وَدْعُهُ لنا أَن يُهِي ثَنَا وَيَرْحَمَنَا إِنَّ الْمَعَاشَ تَكَدَّرَ بِجَدْبٍ وَقَحْتٍ قَدْ تَمَدَّى الصقل كلب العرع فسله تعالى يبدل الجدب والغلاء بخشب ورخس في المداين والبراء ولاة الأمر عند فسادهم ويوقظهم للعدل من سنة الكرام ويا رب يا رحمن شفع نبينا رسولك فينا وكفي من جارة واجترى ولا تبجنا يا ربنا عرضة لهم وهدف مرامي كل من خان Wafat binawasina ila al-haq wal-huda, wakhdim lana bil-khair il-azma al-surah. Ba inna والقصد في كل ما عرض، وصلّي على روح الحبيب محمد، وسلم وبارك كل ما بارك. شوام مع ال <سؤال> ال <سؤال> والاصحاب والتابعين ما جار السيل بي واد ومال وتمت وفاء الحمد لله ختمها عبيراً ومسكاً للوجود معذراً وتمت وفاء الحمد لله ختمها عبيراً ومسكاً للوجود al Ya Rasulullah Unthor Ileyna